هنا <تصفيق> اقوم بالأحداث اللي بتاعته ونحن سيارة بنحن السوفاني من, من الحيواني فيه على مرة كاملها ونحن ساكيسي بحق الهد ويبتقيه من يردع الصاكي من عشرين تقراره ونحن وحادة ساكيره من التلليشن في التلليشن أنا ده حد الصبغة كل حدش صبغة كل يبقى معكاس ونتم على ذلك كيف يمكن الكلام مرة ثانية الكلام مرة ثانية كيف أقوم بعمل أسس من في المورمال نوبل وبالتالي السؤال من السؤال ده كيف أقوم بعمل أسس من في الناس صوروا كده يا جادان ان انا عايز في في في دي ما فيش يشتغل احترام احترام وليانا <تصفيق> كان تحت رأى المرد ومضرد جمالكي من عايزة ماني يعني عايزة مين آذر من عايزة ماني فضر خد الشافة وقتنا ساعتين وقتنا جموليين وفيها طب يعني الواحد يا لطلق لطلق <تصفيق> لطلق فاللي هو عايز يروح مع واحد زرزاق وهو واحد يريد عادي صارق الليل صارق بصدق برضا كما كان فضر اهم حاجه اهم حاجه في الجيوبيريم اهم حاجه في الجيوبيريم انا عاوز بيه بعد ما اخلص الجيوبيريم خالص ازاي ازاي اعمل ديجيت اسيسمنت يا جماعه عاوز اني ممكن اسسه يعني ايه ممكن اسسه يعني احيطه بالبركيميكال احيطه بالبركيميكال یمکه. یعنی این قیم أول كان ولو كانت بوربا لو كانت اول اصيوني كان ولو كانت مهمه اليورين هي في اي مرحله لو كانت مهمه اليورين هي فاز هي في اي مرحله ادينا الصوره الفاز لو قلنا المشروع اللي ولا في انتر ميدير فاز ولا في بوست دياتال هي بس ما هو انا كده مش دي انا لا, لا نعمل وصولوا بأقول لنا هذه الناس التي تعملوا وما نوصولوا لأننا نعمل جديد أن نعمل جديد أن نسيس من في أنا أنا في البار وأقول في النهاية البار هي الضمحة أصدار هذه البار قبول من نومة الموقع لأننا نعمل مثلا هذه البار هذه الناس التي نعمل عليها أكثر من أكثر فيها يعني مثلا في سفورة تاني بعد المناسبة بارة غيرنا في حصة أمرون بارة حتى عليها من 20 موهر. يعني بارة فاني يخز في يستيق فاني كل ديكت اللي أنا بقوله لكم إن عاو باينوز مضوطة في بارة غيرش فيها ده كوني لفتح تتغيرون اسموه الهي الهي الهي الهي الهي الهي الهي هذا الهي الهي الهي يبقى لازم نعتمد على قواعد يعني ما واحد يدخل من الطرقات ويطلع من طرق ثانيه ده لازم لازم أنا على أكثر من عشر حتى من النموة في مستيانية وتأكد في مستيانية في مستيشاني وداع دولا يا وداع دولا فورك إذن أنا لقد تدورك دي سأكده هارس إذن هو هو هاي بسورة فورك هارس هاي تم أساكي تم على كبري على الفوري هو قال الفورم باج ده معناه ايه سمعنا يعني الديشن بتاع الفولكيت اللي كان في ده على جدرس. على متوصل على عليه متوصل همس على وين بتقوله الصعيد الثاني حتى يقولون ومرات الفن وعنده متوصل يقولون مرات ومسح عليه وراح على البحت وعنده متساعي الجنس اللي على <تصفيق> دونموهاmile ویدام عجل در مهاید محب صورا وهم کنهایه در فاظ punسکهیهن لو بادسکهیهن ت guellی احسم أین در مجرص ولی ویقای ان رومنها ای همYOنده در محالت نهایه شید اشتراه ووشیهن حاسان ی از عنامان آغ favourite ملتر سنتون的时候 پی وستاد عباری دارون ان روسته استورد کنها هم دارون ملتر رาون لو ترص البرونه يا جماعه اليوم اليوم عشان ده حاجه صعبه طب لو لقيت سطح الدكتور في طب لو ما في طبعا الحاجه انا لايك نترس حالي مبين والسلطة بتاعه السلطة بتاعه السلطة بتاعه أكيداً هذا الطرق بقيت حالي تمام؟ مش حالي واحد مش حاليه بقيت حاليه ثم الحالي بتاع النيترس اللي بتنطيه التناسط بين الكورج بقيت التوائي هو بالمعنة انه بعد الولادة عم التساق في البيانوس في البيانوس ايو البيانوس عشرين مرة عشرين مرة يقدر يدور عليهم سنتين لو راح بعدها بوقت واحد مرة أو مثلاً دمهم سنتين كاملتين تطلع المزار ولا مفحص مرة مرات أو خمس مرات قليلا من الجامعة الراعي بطبيعي يعني ما لها بلد هون يتبين شوان يعني مليفتهم لها دفاق الموبايتس والجدوس في حاليا يا رعب لعيك الولادات ولأنه نسبة الريقنس الهون الراعي تأكبر منها في ليفت فزي الناس تكيب تشكي لما يترجع وانه اختباعي تاني وانه طلاق من و دیگه یه صلی یه من يوترس كم في فيه كرمك كرمكي كان بتتخسر منه كان بتتخسر من على سطح، كان يوترس من فوق يعني أنا فريقكم أحسنين أحسن بلا سندوم، فيه كرمكي يبثل منك كده أحسنين؟ أحسن بلا سندوم، تبعدوا منها تتخسر بها؟ آه، مش هكذا، يوتر تتخسر بها؟ لأنه مش تسني بنيجي هنا نقطه مختلفه ان الكراتين دي بدل ما استوعبها الصوره الرسميه اروع وبعدين يحصل ايه بعد الولاده الكراتين دي احس الكرامي على الصوت هيا في التاريج يقول افخص بقى او او احس الكرامي كده معناك بقى ماني لسا وده ماناك اقوم بلين الحبات اللي يدون عليك معا لسا شكل طويلة في الديانشا لديك ايه لنبقى افخص فجالي دي فجالي دي الجورة بتاع اللوكي انا هوش موضي یوم و فيما اتضحت كده اولي سكريشن موجود زي في فيرسليمنت اوردي لما حصل طارز الموضوع فايت الفرن خلاص ما فيش जरूरत كده بالظبط في الموضوع ده المرحله الثانيه المرحله الثانيه اعتقد يوم اعتقد كده واعتقد ان عملت فيليش مروه عملت فيليش اعتقد اننا هنعمل يعني جدا جدا جدا, جدا. جدا, جدا. جدا. جدا. جدا. جدا. طبعا الاستنتاج <سؤال> اللي بنوصله من التحليل هو العقارات والكوميرس بقى على مكانها خالص عليها كل الاولور برودكت ها كلور برودكت لما تجرب نوع السايكولوجي ده لو ناوي كده ده طبيعي الطبيعي طبيعي ان هو بروباس او طور بتاع كانه عن مرض يبقى اكبر شويه جدا الدراسه أنا عندي هذا هذا الشيء الخاص، ممكن ما تعيش حتى إذا كانت في بدوة بدوة، ممكن تعيش فوق المكان فوق المكان السفلي، بس كسلوك السفلي كان يعني يعني ثابت. قول قول قول الكلام خالص أو الكلام فراغي اللي بقي من يوم فراغي. لما عندي مشاكل سوّمتها، لا أبكي وما أبكي على الأصح على عشان هل في ظهرت للهيا أكبر عدد من أكثر أكثر عدد من سحاقات الحيوان ضمن البلاد الياض اللي هي تدور على فيديو اللي هي أول عشر ثوانٍ اللي هي أولية أول عشر اللي هي يحوس العشر جدا جدا يحوس النظام بعض البلاد إذا فيها دوائر كنّش إذا فيها زيادة في التسلل دي التفيل ديشن يبقى على طبق طبقنا في السيركس ما بتفهمش الكلام ده بس لبوده دیروزی که به سه استان هر اقول لك اخذ خاطئة دي ما بيباش فيها امر النافقة ما يدفعش خلاص بانتو روبيت وبالتالي حياتها ما عدوش مكتورة حياته اذا كان الحيوان يعاني من بعض المشاكل انا اضطيش وكامل وعنطيش انتحدت الوصفين انتحدت الوصفين انتحدت الوصفين بقيت المشكلة اولا بقت الوصف بيوتر السيلة عامل فايبر وباقي المشير اللي كان ضوء الشمس ده السر مش كده اللي موجود في الشغل ده هو في اليو باس في وكان في بروسيس انه مش لاشيء مسؤول مكون ايه بقى مكونه بالشكل ده اصلا بيكون صالحه كبيره بس مره ثانيه وعشان نعمل فترة وهي لوجن لوجن ما ينروح ما بيعمل شيء رياكشن كرياش حد ما بيبقاش على حد كده لأنه لأنه حتى لو حد في البنك حد ضاوع مسحين شغله وطبعاً خلاص وراه لو سحين لازم أنت كده أظاوعه وما هو مطلوب هي في المرحلة هي لوجن وما في سيستمي رياكشن اللي هي لوجن برسمه في برسمه في برسمه في برسمه في برسمه في برسمه في برسمه في برسمه في في برسمه في برسمه و بعد توصیه دوم اینه که معنی این که انتخاب سر، با؟ میشه بعد این ولادت از کیفیت میده سه دوست داره اونقدر دوست داره بر الانتسج الشارج من الفجائي.عبارة ممكن وهي على اثنين على ثلاثة في الشارج من خلاص ذا ها. ببر الانتسج الشارج. الحالة دي سمعها. إذا في ضغط في الفترة دي وصاح حاجة كده تحصل السوائل. بيرك بروي كده. بيرك بروي المشكلة دي ما تعرفيش. ومتعليش الوقتال انت على المرأة مشت على المرأة وصلتها للمرحلة تالي اللي حصل اللي, اللي, اللي كان على في الحل اللي البعرة كانت هنا في كله وبعدين في البطرة دي يتقصد البنائشن وكمان لما تكون كده سيين نفس المشكله نفس المشكله دي ان انا ان هوصفها على جوجل لو سي على جوجل فتغير جزء الحاله جزء الحاله اتغيرت بقت ايه بقت ده ده كلنا بنقولها ما هو مش فاهمين ليه, ليه بنقول بقى ما فيش كده بنزل صليب بس لما بيبقى قياسنا اللي طبندس بيه بقى من 10 20 يوم نقع على دور كل ركن كويس ده كده غير مسؤوله بس هي او قرينا طيب في سيل و على نفس ال وفي صليب او کروز میکنه، کروز باطل میکنه. این فبقولتا عل طبعة لطورات اكل والا يعني الانسام صوابه في دي السبت السابع المفروض البقره تاكل ولما تطحن دخل الانفكشن في اسامه الترفيه فحول البقره من بقره عاديه الى بقره عامل بس مفيش حدث اسمع البوست اللي انا اللي في ها طب لوك واحد اهو يا اخي واحد واحد واحد واحد هو انتصابت في الوقت عشان عملي بطلاله ووضعات الوقت هتصمع السابسكو هنا اه موالله موالله يمكن حالة تكون كم اللي بتحبس في الأسلام اه <تصف <dos". تصفيق> ال <تصف <coping> <تصفيق> في المراحل المتبعات الهجي لو تيتمص هنا على بقية اللي مكانت اللي هم عملكتا عنه ونقل لي اخذهم اللي تحبس في الأسلام اه في أسلام لا كان في من كان وقف في كان وقف الصاير منه المره اللي فاتت احنا عاملينها بوستيو وبكوز بروكس برو عامل انتجريشن للنت بتاعه اللي ما بيشغلش فينا والي كان في 2000 ورأس مال بليز بتاع المشروع نيجي طول حاجه الاستراتيجيه لما بقى لما بقى كده وبعدين تشارك فيت اللي كان عامل تصوير دیشه رمارد شد ویشه کنوالی پا بارم کن. وی خیر همون پانند قربطن کنن КDetر استزار 식ن ویشه کنوjd ما از براب صح وننزل في سايت ده كده لو تودد يعني ماشي يا دكتور عشان بقى عشان اعرفه في التاني اقول له اقول له لو هو المره اللي فاتت ايه لو مش فاهم هو ده صح عشان مش فاهم اقول له عشان رجع على الفيروس انا كده كده المره اللي فاتت صح لو حضرتك فاكرني اقول له الكرة دي لو بتطلع هاش انا بتذكر ان لما كانت في الفراع كان هيعوض بيها الضبائر اللي حضروا الدوره الفتره الاخيره بعد اللي انا بتكلم كويس في اي عدد كان انت هتروح من هنا في المرور بتاع سانترال دي ني اور شيرت ورايا تيم على على على و Pointداری هفتی کند پوشدیم من حتیل اینا، حتیل این لومی که همه لوم حرفشه، از آبی في برنامج صحي ووطني ضمه مره ثانيه نرجع باللباس وشاخصات الحيوانات راح نشوفين عشان نعرف ليش الباش في ازاي لبعض بيقول نفس اللي بنقوله تمام وين الحيوانات بتتش حط لهم الاستاذ طب ما يكون كويس طب انت كويس مش كده وين واحد وين الله فين و هنا لبل لبل أقول لليا كل الأربعة عشر قديمة كلها كل القديمة كل وبالتالي يوم في النية اليوم بعد والثالث وهكذا. لأجل أن وما ينفعش كده أنت تمشي المرأة مقطعي، بشع كذا تفكر ولا تفكر؟ كل يوم عمل الفيس هنا خاصة في ها؟ زادت قاعة على بعدين فتى خلاص المرأة وقف، كل تانيه بقى ليه؟ ليه؟ لا. بالرغم ان احنا بنقول ان في اشياء كذا بتنفع لما نلاقي ان في بدا وزن طاقه السطح بدا يزيد لما الفرصة من الله بتقطع ليني في الكنيش مجلس هنا عند المرتضي سألت الحاول خلاص من هذا الجانب طاهر ليه؟ أنا ديوا فراسه في التمام كل كل يعني بعد يوم كل ما كل ما على الوقت يعني ووصل للبقها بقول لبقص للجمالات ووصل للجمالات كل البقارة اللي بتاعي لها تقومس كل البقارة الزبالي اعيه؟ زلح لهم لك اي واحد مش هلقص بصبعها بقول لها ده هو هل البقها بسرعة جدا بعد المبادة ترجع لها ترجع ليه الى انه هين بتقوم بقص عشان تحافظ على المشاني كما حاوض <تصلح> على انها في بقى تقامل في الهاتف انتباع السابس طبعا طبعا وليش فاك تستطورتهم وليش فاك تستطورتهم طبعا طبعا الكلام فأنا هدهوروا لحالي يقولوا ومطايم نحن بالسروباشا هدهورا بالسروباشا يقطع الهاتف يقطع الهاتف يقطع الهاتف ماشي كعمل مباسي ماشي ومترش نهستان بقى من ما يكونها المبخرة عشان مو بصار أساسا من الفحم، بقشر المبخرة وده تغذية استحالة، يعني كان يستحال قبل يوم شوية، بده يطوف على على القلية وده بهيم في واللي بنتاعجه في كان لا حتى يعني بس لا حتى عمله يعني ولا إنتي منشئ آخر حدث آخر آخر حدث سواد الجيليشن لما حدثناه في طب السابق طبعًا نفس الكلام وقود وقود يجوتوا أس يجوتوا أس زایی تیم، زایی نفتی هم می‌تونه زیاد باشه. از یک آواره نفتی هم، اگر ماشین برویم و بازش می‌خوایم و سر می‌خوایم، حالتی داره. سر می‌خوایم. این طعمی که طعمی که از فریش جقلين ما الأول ما طلبت كتف درجة يعني سأفضل بعض الوقت clubs ألihen يعني لو نركع ت Ouaisوله دستور Mace يicioها صحيhabitude يوجوها صحي eigthsق <تصفيق> protein بعدها معارض للنين دي بخصوصوا بقى ضغطوا بيسوا من عالي بخصوصوا بقى بيسوا من عالي طب بيزود في بلاد سبلاي بيزود يرنوا الحارفين يأكلون تاني، جنبه. يرنوا الحارفين يأكلون تاني. الحارفين اللي يأكلون تاني، والدار الخاصة ضارعة على الجنب. دائما بيحدث هيك. اللي هي، لا في فنس في فنس. كعباط. فيرث قرية فيرث كذي جاي، متواجد بفنس قرية بخاصة، متواجد <تصفيق> وو <الواتفال> ما ت ما تفكره من الفين ألف وسبعين والعكس اللي يشجع كده اللي يشجع كده وين تمنعونه من كده؟ إنما رجعوا وادي منين في طوس بتجهله لما إذا يرجع بند السرعة ما فقدش وزنه الثلاثة وصلوا بسرعة مثلاً، مثلا منشط سرعة، والترزيق منشط سرعة، والموبايل منشط سرعة، لا في الهيكل، يؤدي إلى إنه يموت له من هيئة بسرعة، من هيئة بسرعة، من هيئة بسرعة، من هيئة بسرعة، من هيئة بسرعة، من هيئة بسرعة، من هيئة بسرعة، من هيئة بسرعة، من هيئة من خلاص بقى فيه العكس بقى ما فيش. بقى مفيش تغيير في ريأكشن خلاص حيوان معين مش بيرين رياكت فيه ريأكشن خالص والنيوتاس في شويه ديفنس ساعتها اول بترينج انت في نيوتاس وقامت بعملها يتعلينا عقا هوها من الفيكشن في مدينة في مدينة طبعاً تبقى عجل قوصة تبقى سمعني قوصة ما يفكر مثلاً أني تؤثر عالف مبينة تبقى ستالك أولاً فكر تبقى ستبقى بكده لأنه شكراً تبقى عليهم بك لأنه اللي الحياة هو في صبوصة دولة جبال تبقى اللي, اللي مخدوهش كلنا نوصل إلى بعض. إذا بعدين أكون أنا شخص ما، أنا بدي نقول إنه شخص ما بس أكوني طموح أكثر، طموح أكبر. قبل كان يدرس، على الشخصي على الدنيا، بدي نرجع للبشر، بدي نقول طالب يا شو الطويل؟ يعني ما حصلوش من بسبب بسبب اللي هو طالب يمشي وين بالسند وبراعتي يعني ها في البرايم مش واحد ينفع كده ما عايز حاجه في حياتنا كل حاجه مظبوطه تمام كله ها اللي ها لسه صحيه بتستخدم في الاول هو البقره وست مرات صراحه ربنا والشيءه اللي بيقدروا على كل الكلام المتصل ببعض يعني نفسه اللي اه انا مش عارفه هو هو ان ااا انا بيقول لي <تصفيق> ان ده سيمتاسولوجي فاكر المحاضره اللي فاتت انه احنا اللي حوالي اشيل لو 400 جنيه كده تعال انا عايز اعمل تجاموس الفرسو كل في من او اینها نهی صلیب. ایو انتش ایو گفت جایی باز صاد، جایی باز صاد. ناموسی نمی‌ماند. زوریت فی سیدو، زوریت You This is not a good thing, I'm going to be a good thing, I'm going to لقاء في الموسه خلص أحضر، زي يعني لو عندي عدد ما يعني في ممكن خلاص أنا دائما أتسير يعني أحدث مسالة مشان التدريس هذا المسار يعني عندي خاصة والله الله من بيسد ممكن ما بيشتريت قطن يعني ممكن بس أكون ضعيف ووأدفع أحد يربينا على كل سنة ومشتعلة في العطلات يدور تروح متعه هذيلا بالعرض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 خلاص انا هرفع الخرصه فيها اه ممكن اوقف على الخرصه دي ممكن تمام هو مش غلط مش غلط او الكلام ده ان الكلام عليه ما ينفعش ممكن لأني فكيد أني أستحي من سرطان القلب إذا أطلع، فلما أطلع أطلع وأطلع وأطلع، من هيك الساعة دي الله، على رفتات موين اسمها ايه؟ الدخلية بتاعتها بان ايه؟ يرينش ونزلك حتى لو بتعمل السبيريا يعني مش كلا ممكن واحد دلوقتي جاي جاي جاي هاتي من السبيريا اول اللي هيبتها هالفقط ونلاقي عاصمة البرسمة ما حدش شفت بساطة؟ صح بساطة؟ اول ما جيت تحديتها عاصمة انا فرضت ان طابعه على الشارع في كل درس ودينا بالبندق عن الريك اللي هو بتاع الودعه 5 اسابيع ال ال of course the presentation that for the presentation we will have the next 25 minutes we are going to look into more on Überhaupt such عاید قضیه. قانونی مطرح می‌کنم. عاید قضیه. عاید قضیه. عاید قضیه. اسم آن را هم نشون می‌دهیم. نمی‌پیچیم. باز هم صدایی است. دست می‌سکنیم. عاید قضیه. نمی‌پیچیم. دست می‌سکنیم. سرو و این دو هم اللي داخل مع ال 67 حاول حاول في مشكله كده في الضغط في, في مشكله في قلب في, في, في المكان في الانفكشن في المكان وبيحصلوا من اساس بعض الاضرار المهم اللي شجعك قوي اهو اللي يعني إن يعني إذا كان نشئ يعني لو قص في الطريقة لو قص من تحت فيش نشئ فيش لا فيش اللي وكمان ريكشن و اوت و موجود موجوده خوبه، نکته دیگر اینه که اگر می‌تونیم بهتر باشیم، اینم نور و لما او فيس لما تعرف ان في بطاريه شغاله تحت اللوكي على فيس اللوكي و خلاص مش مش بس بقى كده شويه بتشد وتفر والريحه بتاعه بس فيس بيقول حيوان نفسي برد امسك تمام وزود یعنی یه یه یه یه یه یه یه یه او به همین موضوع رسید. حضرتك انت عارف حاجه زي دي لما انت عارف لی من خودش سعی آت‌موجودت را تغییر می‌دهم و طولی می‌دهم که نگه داریم. نگه داریم که هر دفعه که می‌آیم، من وانا دي احضرونا برمع علي يبقى احضرونا علي يا احضرونا عامله لانها عامله مشاكل وبتعمل المشاكل دي اللي هي على طبعا المسالشه وده على الفضوله على الكشكشه في المعرفه المراه ده احضروا على الطاقه اوه او ثلاثه او اربعه وقد يكون فيها ما بقايا من البلاستر وريحه بروفيس لنباعه أربعة وثلاثين التدفق اللي يعني ما ما أدري اللي في يعني عندها مثلا بيزيوا التالة والتالة طوروان حسن وكان فينا سيش فكانت فبتبنا روحا المعرضة فيه باعطار بعطي في ده بشكل ده بدا صح؟ بدا بدا لما هو بيخطي ايه ده؟ بيديف مع عدون للجنوع المهمودة ده يعني بتالك فشل بظلط بظلط من هدي مفكشة كورو يوم ده هكتدي حصل <سؤال> المونتريشيه <سؤال> المميز <سؤال> لأنه لو كان بيكون تعمل فريشيه بعد ثلاث أيام ما في مركز معاملة المونتريشيه، كتير ووو هو عمل لنا مادة خاصة عمل فريشيه بيكون موزع له، وحط على الكروبه وعشان ينقص ضغط عشان انا عاوز درسها في الكلام تعالوا نشوفها سوا 30 2 سم ده لازم نقطه ترص لا تنشيش ليه لانه مثلا كل ناس بيجي على الكرص طب نحط مثلا هنا الكبس خالص نحط الكبس هنا لو تا عداش مجام هلي اخفر فيه. تقص حطه في مجامه ده المجامه ولي تفيد تفع مجامه. السجل السنف منها اللي راصة. ما فصرش ولا ولا لها. اللي هو مره فصره بداية واني عملتها الفيشل تلكولي بلايو. اللي هو مره على الأقل اللي هو مره مره ديش لو باك عرضتها فنحفر لو كانت بداية يعني مصرة بقرة داها على تقراص لو كان المعربة عندها قليل تستمي البقرة رفت بقرة البقرة بس أو تقراص بقرة نانية بس عن قديمة لما ألاقي بقرة أنا ألاقي بقرة فيه جماليو أو بعيدوني بقرة فكشن وإن أرصحا على حاليا سيستم باور <تضحكوت> او سيستم ولاجيسيك استخدمها مثلا زي المتر كيو لو الحاجه اللوكل ان انا استخدمها مش زي المتر كيو مثلا المتر كيو مش مثلا هوا بدخل هوا بالمحن بالتيوب بدخل مسلا لحد ده ماشي بس لما ما بدخلش بس ماشي موانش هل لا اللي ما عصده ان التدخل مش زي ده ده وشبت ما مسكنه وفا عارف جاي بس كريم ده ده فرنكاسين وهموا في بس <تصفيقين وفرن> البرفان ومينقل على اندسبرين اللي منتشر على الموبايل تمام انت عارفه انا هدخل التيوب وادخلها في اللي يدرس هو الكاسيت بتدخل في الواحد ما دي ما بتدخل ايه ما بتدخلش زمان بستخدم التب ما يبقاش اتضرر زي ما بستخدم التب عشان <تصفيق> انت حتى فكرة تعطلش فكره عاوز تقول ندرس السطر ماشي لا أنا تمام هل سنتك مش ممكن ادخله أدخل زي أنا مثلا في, في التقاح الصناعي انها ادخل القاسيطر من غير اصلا مدخل ايدي؟ اه انا شفتها ده ده <تصفيق> السلمي سواضح للمحاجم النارية مرهين؟ احنا لدي السلمي سكين هنا مقصد ايه؟ للمحاجم ليكو فرقائي وليكو فرقائي وليكو كده اخبت ايدي فوق فرقائم واقدر اخبت ودخل لو تبار اولدة مقتها كتور اقصد ورهاجة الديان استحالك استحالك ان اتخبت اي تأمين كان ودخل كاسب ابروكا فعلهون في كل سنة على أصواتهم وبعد ربع يوم في الواحد ينزل جالب ولا غدنا بدنا أسمع شوفت حتى عملت لي ليش؟ بس ما يعني في الواحد في خلاص شوف منه تمام تمام هنا السرم السلام عليك اللي هو مناقلت عالم لإنه الأن ورريف اسه هنا في الأقل الألات فأنا لما دخل الكسيمة ودخلها كده شوف في دخل السرم هنا أنا شاك حول السلام الأن ورريف اسعام لكي دخلها هو واحد ولما ان في <تصفيق> يرجع بس الله تعالى ان شاء الله والله واحد لا في عن كل السياق الحالات بقى لا باشا لا ليها الحالات مثلا وقت لما يكون في اسمع <صف> في مثلا في مشاكل ثانيه اللي بعيد عن الولاده دي يتم تستخدم فيها لوكال عادي بعيد عن حالات الولاده اللي يكون اصلا فيها سيرفكس مش هيكون في البليتيشن كده عاوز اقول لك على كل Oh, this is my strength. سرعه على المدى الطويل <تقول> بقى البروتوكول دي معناها عمر ال30 بتاعك يعني تعالى النظر عمر البقره كان سنين العمر ال30 4 سنين يعني سواء على الضغط النفسي ولا على حياة الطاقه يعني I لما you when youовали a بس ما عادش while, keep wanting to be spent You can dig into account Because aора when you pass this to the mind is brought us a Marnefin 这点是而且 On the اللي social media is far, but when they came to me each other and 그럼 to begin by you more than the Luver comes to حاجه ايه؟ سوبر تو چهاردهم سالگرد،